وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في الجمع بين صحيحه معاويه ابن عمار التي قال فيها وما بين المشرق والمغرب قبلتون وبين صحيحة الحلبي التي قال فيها يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحروا وقد ذكرنا في ما سبق ان السيد الامام قدساسه سره ذكر بان هذا التنافي لا يفي به أو لا يفي بعلاجه وجود طائفة ثالثة توجب التقييد ولذلك طرح وجوها أخرى للجمع بين الروايتين وما أفاده يحتاج إلى تأمل وذلك بالاشاره الى امور الامر الاول افاد قدس الروح أن ما دل على ان ما بين المشرق والمغرب قبلتون واضح الدلاله على ان المناط هو ما بين المشرق والمغرب وما دل على أن التحري هو المطلوب يدل على أن المناطف الصحاء هو التحري سواء كانت الصلاة بين المشرق والمغرب أم غير ذلك فلو أردنا أن نحل المعارضة بين هاتين الروايتين وقلنا بأن علاج المعارضة بطائفة ثالثة ألا وهي موثقة الحسين بن علوان التي قال فيها من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة قال لا يعيد إذا كان صلاته ما بين المشرق والمغرب فلو أردنا علاج المعارض بين صحيح معاوية وصحيح الحلبي بهذه الرواية الثالثة وهي موثقة الحسين بن علوان فغاية ذلك أن موثقة الحسين سيكون دورها التقييد بمعنى أنها ستقيد بصدرها مفادة شنو صحيحه معاوية حيث إن صحيحه معاوية تدل على أن المناط في الصحة أن تكون الصلاة ما بين المشرق والمغرب وصدر موثقه الحسين تقول بان المناط ان يرى انه على القبلة حينما يصلي فبهذا ستتقيد صحيحه معاويه بن عمار بهذا القيد وبذيلها ستقيد صحيحه الحلبي حيث ان صحيحه الحلبي تقول المدار على تحري فهذه تقول بذيلها اذا كانت صلاته ما بين المشرق والمغرب فدور موثقه الحسين ابن علوان التقييد انها بصدرها قيدت مفاد صحيحه معاويه وبذيلها قيدت مفاد صحيحه الحلبي الا ان مجرد التقييد لا يرفع المعارضه والسر في ذلك ان صحيحه معاويه وصحيحه زراره لان عدنا عده روايات عبرت ما بين المشرق والمغرب لا خصوصيه لصحيحه معاويه يعني الصحاح التي عبرت بهذا والسر في ذلك أن التعبير بما بين المشرقي والمغربي ليس من قبيل المطلقات القابلة للتقييد كي تنحل المشكلة بوجود طائفة ثالثة مقيدة وإنما هو من قبيل الحقيقة الإدعائية والحقيقة الادعائيه تحتاج الى مصحح والمصحح ترتب اغلب الاثار عليها او لا اقل ترتب الاثر البارز عليها فلا يصح ان يقال ما بين المشرق والمغرب قبله الا اذا كانت اثار القبله تترتب على ما بين المشرق والمغرب فإذا جاءتنا رواية وقالت الآثار لا تترتب على ما بين المشرق والمغرب إلا إذا تحرى إلا إذا كان حين صلاته يرى أنه على القبلة فسوف يلغو المصحح العرفي للحقيقة الادعائية لا يبقى معنا لاعتبارها قبله ما دامت الآثار شنو لا تترتب عليها إنما تحتاج إلى ضميمة أخرى ألا وهي التحري وأنه يرى أنه على القبلة لا مجرد أن صلاته ما بين المشرق والمغرب وقال ايضا بال حتى لو اعتبرنا أن هذه العبارة وما بين المشرق والمغرب قبله اعتبرناها من المطلقات القابلة للتقييد فإن تقيدها بفرض التحري يوجب تقييد الأكثر، لأن لازمه أن من قطع بصحة صلاته لا يكفي، أن من نسي، أن من أخطأ، أن من ظن، أن من قامت عنده البينه ففي جميع هذه الموارد لا تصح صلاته، وإن كانت ما بين مشرق والمغرب ما لم يكن قد تحرى فلازم ذلك خروج أغلب الموارد عن قوله ما بين المشرق والمغرب وبقاء مورد التحري وهذا شنو مستهجنون إذن فالتوسل بطائفة ثالثة وهي موثقة الحسين بن علوان التي لا دور لها إلا التقييد فقط غير مجدين في حل المشكلة بين صحيحه معاوية التي ترى أن المدار على ما بين المشرق والمغرب وصحيحه الحلبي التي تدل على أن المدار هو التحريم ولكن ما افاده قدس سروه محل تأملين والسر في ذلك أن النكتة العرفية في الاستهجان ما هي إذ مجرد كون العبارة حقيقة دعائية أو كون العبارة من قبيل المطلقات مما لا موضوعية له بنظر العرف. فلا بد أن نبحث ما هي النكتة في الاستهجان كي نعرف أنها تنتفي لطائفة ثالثة وهي موثقة الحسين بن علوان أم لا تنتفي والظاهر أن النكتة في الاستهجان هو لغوية العنوان بمعنى أننا لو أقحمنا قيد التحري وجعلنا المدار على التحري كان هذا العنوان وهو شنو ما بين المشرق والمغرب لغوان فلأجل تفادي اللغويه نقول بأنه لابد من التحفظ على هذا العنوان نظير ما ذكره الاعلام في مساله الطيران و وابوال ما لا يؤكل لحمه فانه اذا ورد عندنا دليلان دليل يقول اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه ودليل يقول كل شيء يطير فلا باس ببوله وخرائه فإن النسبة بين الدليلين شنو؟ عموم من واج إذ قد يطير وهو مما يؤكل وقد يكون مما لا يؤكل وهو مما لا يطير فالنسبة بينهما عموم من واج فهما متعارضان في مورد الاجتماع إذا كان مما لا يؤكل وهو مما يطير كالغراب مثلا والصاقر ونحو ذلك ففي مثل هذا المورد لو قدمنا قوله اغسل ثوبك مما لا يؤكل لحمه في مورد الاجتماع على قوله كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه صار عنوان الطيران شنو لغوان لا ربط له بالمسألة لأنه لكونه مما لا يؤكل شنو فبوله وخرؤه نجسون وأما طيرانه فلا أثر له إذن لازم تقديم الأول على الثاني لغوية عنوان الطيران فهنا يقال بأنه لا يصح التقديم ما دام يلغي آخر لكن هل المقام من هذا القبيل أي لو أننا اقحمنا عنوان التحري فقلنا لا تصح الصلاة بمجرد أن يكون الانحراف ما بين المشرق والمغرب بل لابد من التحري فغايته أن التحري جزء العله لا تمامل أي أن الموضوع مجموع الأمرين التحري و كون الصلاة ما بين المشرق والمغرب فما دام لكون الصلاة ما بين المشرق والمغرب جزئية للعل ودخل بلوياي في موضوع الحكم فلا يلزم من فلا يلزم من التوسل بالطائفه الثالثه لغويه العنوان بل غايته انه انضم اليه جزء اخر وهذا ليس الجنوه ليس امرا مستهجنا ومن الغريب قوله انه لو قدمنا ما يدل على اعتبار التحري لكان سائر الفروض هكذا تعبيره لكان سائر الفروض صفحه 104 من كتاب الخلال كالقطع والظن والبينه والغفله والاشتباه والسهو والنسيان والجهل غير محكومه بهذا الحكم فانه هل هناك ملازمه عرفيه بين دخاله التحري في صحه الصلاه وفساد الصلاه في هذه الموارد كي يقال بان لازم التقييد بالتحري خروج اغلب الموارد وانحصار الروايات المصححه بمورد نادر الا وهو التحري فهل من قطع فهل من قطع بان هذه هي القبلة يخرج عن عنوان التحري وهل من ظن ان هذه هي القبلة يخرج عن عنوان التحري وهل من اعتمد على البينه ان هذه هي القبلة يخرج عن عنوان التحري مثلا كما ان من صلى غفلتان او نسيانا إلى جهة من الجهات هل هو اصلا محل لاعتبار التحري لأنه إنما يعتبر التحري في فرض الكفات فمن كان غافلا أو ناسيا بالمره فالتحري شنو غير معتبر في حقه فخروجه عن موضوع التحري خروجا شنو تخصصيا وموضوعيا لا على نحو التخصيص وبالتالي فعدم فعدم التحري بالعنوان التفصيلي في هذه الموارد لا يوجب فساد الصلاه فيها كي يقال بان لازم تقييد الروايات بالتحري الحكم جنو بفساد الصلاه في هذه موارد ولم يبق تحت صحيحة معاوية بن عمار إلا مورد التحري مثلا هذه هي الأمر الأول أو هذا مو هذه هي هذا هو الأمر الأول في التعليق على كلامه الأمر الثاني قال مالي قال لدينا صحيحه معاويه التي تقول ما بين المشرق والمغرب قبله وصحيحه الحلبي التي تقول فانهم قد تحروا ونحن لا نحتاج في الجمع بينهما الى طائفه ثالثه والسر في ذلك أن صحيحة معاوية حاكم على صحيحة الحلبي فالمقتضي للحكومة موجود وهو اللسان فإن قوله ما بين المشرق والمغرب قبله لسانه لسان الحكومة والمانع مفقود لأن المانع من حكومتها صحة تقديم معارضها عليها ولكن لا يصح تقديم معارضها وهو صحيحة الحلبي عليها لماذا؟ لأننا لو قدمنا صحيحة الحلبي على صحيحة معاوية للزم لغويه بخلاف العكس أننا لو قدمنا صحيحة معاوية على صحيحة الحلبي فسوف يبقى لصحيحة الحلبي مورد وهو مورد الاستدبار فإن المكلف لو التفت إلى أنه مستدبرون فلا يمكن تصحيح صلاته بصحيحة معاوية لأنه ليس مما بين المشرق والمغرب فنحتاج الى مصحح لصلاته والمصحح هو التحري المستفاد من صحيحه الحلبي فتقديم صحيحه معاويه بالحكومه على صحيحه الحلبي لا يلغيها لما اذ يبقى لها مورد وهو فرض الاستدبار بينما تقديم صحيحه الحلبي الداله على ان المناط والتحري على صحيحه معاويه يلزم ان لا يبقى لصحيحه معاويه مورد هل هذا تام <تصفيق> سيدنا جاوب <تصفيق> هل هذا تام اذا قدمنا صحيحه معاويه يبقى لصحيحه الحلبي مورد وهو فرض الاستدبار إذا قدمنا صحيحه الحلبي على صحيحه معاوية يقول لا يبقى لها موردون لا يبقى لصحيحه معاوية موردون. <تصفيق> ندري تنفي الاستبداء ما بين المشرق والمغرب نعم. تقول التحري قدمنا يعني المدار على شنو؟ يعني التحري دخيل بعد ذلك أقول حتى لو لم يكن تحريان ما استفدنا لأن في غير ما لازم تقدمها عليها في موردها لو لا مثل ما ذي قدمت عليها في موردها تلك تقدمت عليها في موردها الآن أنت إذا قدمت صحيحة الحلبي وقلت المناط على التحري يعني كون الصلاة ما بين المشرق والمغرب هذا ليس كافيا فأين يبقى لها مورد يعني متى يكون ما بين المشرق والمغرب كافيا مورد ما ما صار تقديم شيخنا تنبه وين تحط الإشكال إنسان يتكلم في جيم ترجع إلى أليف تقديم صحيحة الحلبي معناه لازم تحافظ على موردها موريد وهو التحري يعني لازم تحافظ على ملاقية التحري انت تريد تقدمها على صحيحة معاوية مع التحفظ على ملاقية التحري فهل يبقى بعد هذا التقديم لهذا العنوان ما بين المشرق والمغرب قبله يبقى له حيثيه حال الاستدبار ما متحري دخل عنه تحت وين؟ دخل تحت شنو صحيحة الحلبي مو من بحي التقديم ما تحرى هم دلت عليه صحيحة الحلبي ما صار العمل بصحيحة معاوية نريد عمل بصحيحة معاوية تنبه ما صار عمل بصحيحة معاوية اذا هو يقول لو قدمنا صحيحة معاوية على صحيحة الحلبي ملعلبي لأمكن العمل بصحيحة الحلبي منفردة في مورد الاستدبار فما لغت فهل إذا قدمنا صحيحة الحلبي على صحيحة معاوية يبقى أن نعمل بصحيحه بمفردها في موردين هذا الكلام شو شو والصحيح في دفع اللغويه هو أنه التحري يعتبر في مورد إمكانه واما في مورد الغفله او النسيان او القاطع بان ما يصلي اليه هو شنو هو القبلة فان هذا خارج عن التحرش شنو موضوعان وبالتالي صح في هذه الموارد العمل بصحيحه معاويه بن عمار منفردتان فلا يلزم من تقديم صحيحة الحلبي على صحيحة معاوية بن عمار لغوية موردها بل كلاهما من هذه الجهة على حد سواء إن قدمنا صحيحة معاوية لم يلغوا مورد صحيحة الحلبي إن قدمنا صحيحة الحلبي لم يلغوا مورد صحيحة معاوية وبالتالي نحتاج إلى مرجح من الخارج يقدم لنا إحداهما على الأخرى ولا تكفي النكته التي شنو أفادها قدس زين الأمر الثالث من التعليق على كلامه أفاد أن صحيحة الحلبي نفسها معارضة بصحيحه عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن رجل أعمى صلى صلى يا أم صلى على غير القبلة ذاك يا أم وين في صحيحه الحلبي قال إن كان في وقت فليعد Wa in Kana مضى الوقت فلا يعد لا يعد له فلا يعد. اني حسب الوارد إذا كانت مصلة بليا اه احنا نقول نحوييا ما هو ما نتكلم ما هو الوارد في الروايه يقول حسب الوارد نعم انا وين جوز ما في اي عائد نعم مقاله من في النهي يعني هو يعد هو أمر للغائب ولكن بواسطه اللام يقال ايضا في النهي يعني فلا يعيد هل فلا يعيد اذا كان نهيا فلا يعيد واذا كان نفيا فلا يعيد هذا هو بعد زين نستفيد منكم شيخنا فأفاد من بأن <تصفيق> فافاد بان الصحيحتين متعارضتان ولعل من شأ القول بتعارضهما في نظره حتى لجأ إلى الحل بحمل يعيد في صحيحه الحلبي على الاستحباب أنه يرى أن النسبة بينهما عموم من واج باعتبار أن صحيحه الحلبي تدل على أن المدار على التحري وحيث ان الاعمى لم يتحرى لذلك حكم باعاده صلاته بينما صحيحه عبد الرحمن تدل على ان المدار هو انه انكشف اثناء الوقت او بعد الوقت فالنسبه بينهما لي عموم من وعج ولكن يرد عليه ما ذكرناه في الدرس السابق انه على فهمه للروايه على فهمه للروايه تكون النسبه بينهما عموم وخصوص مطلق وليس عموم وخصوص من وجه والسر في ذلك انه ذكر في صفحه 104 قال فلو اختص اثر الكعبه اي صحه الصلاه ونحوها بفرض واحد وهو فرض التحري الذي يختص بمن يبصر يعني الأعمى لا يتأتى في حق جنوه التحري الذي يختص بمن يبصر ويكون الأعمى محروما منه فإن التحري هو الأخذ بالأحرى بعد الاجتهاد والتفحص عن الجهات فكأنه فهم من عنوان التحري شنو؟ الفحص الحسي عن الجهات والأخذ بالاحتمال الأحرى بعد هذا الفحص وهذا لا يتأتى في حق الأعمى، فلأنه لا يتأتى في حق الأعمى، لذلك شنو؟ ما لم يقطع الأعمى أو يطمئن بالقبلة أو تقوم لديه بينه، فإن صلاته لا تصيح، فلأجل ذلك قال يعيد. ولا يعيدون فانهم قد تحرا وهو لم يتحرا ولعل بعض الروايات التي تقول اذا اما الاعمى القوم في الصحراء فانهم يوجهونه يعني الجماع يقوم يوجهونه فانهم يوجهونه شنو مضمون الرواية انت تقول لنا نقلتوها أنا الان ما ها شنو لانه لا يعم لا يعم الروايه ما قلنا لا هي شو الرواية شنو ما هي لا الرواية الرواية من أولها شنو سندها شنو نعم علي عن عن السكوني عن وفي رواية علي بن إبراهيم عن النوفل حتى تكتبوها وفي رواية علي بن إبراهيم عن النوفل عن السكوني شنو؟ عن أنا عن أبي, أبي عبد الله عليه السلام, <تصفيق> قال عليه السلام. قال أمير المؤمنين عليه. لا يا المقيد, المقيد المطلق يعني واحد مكبل يا ام نعم. ولا يا صاحب الفالج. ولا يا صاحب الفالج. الأصحاء نعم. ولا صاحب التيمم المتوضئ ولا صاحب التيمم المتواضع نعم. ولا يأم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه ولا يأم الأعمى في الصحراء لأنه في الصحراء لن يحصل له قطع أو طمنا بعد. إلا أن يوجه إلى القبلة. إلا أن يوجه إلى القبلة فقد يقال بأن هذه الرواية أيضا شاهد على أن الأعمام ما. لا يتأتى منه التحري فبناء على فهمه هذا ستكون النسبة بين صحيحتي حلبي وصحيحتي عبد الرحمن عموم وخصوص مطلاق لأن الوجه في كون النسبة بينهما عموما من وجه أن الأعمى يمكن أن يتحرى ويمكن أن لا يتحرى فإن تحرى صحت صلاته وإن لم يتحرى فسدت. وأما إذا قلنا بأن الأعمى ليس له إلا فرض واحد وهو أنه لا يمكنه التحري فلا محالة سوف تكون النسبة بينهما بالنسبة إلى صلاة الاعمى لا بالنسبة إلى صلاة المأمومين سوف تكون النسبة عموم وخصوص مطلق وبالتالي لا وجه للحكم بمعارضتهما والحكم عفوا والحمل أي حمل قوله يعيد في صحيحة الحلبي على, ال... على الاستحباب فهذه الوجوه التي أفادها محل تامل الوجه الرابع الذي افاده ايضا قال ان صحيحه معاويه بن عمار عن ابي عبد الله قال قلت الرجل يقوم من الصلاه ثم ينظر بعدما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبله يقول هذه ظاهره في انه صلى بلا تحري الرجل يقوم من الصلاه ثم ينظر بعدما فرغ فيرى انه قد انحرف هذه ظاهره في انه شنو صلى بلا تحري قال الإمام عليه السلام قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبله فمع أنها واردة في فرض عدم التحري مع ذلك حكم عليه السلام بصحة صلاته لكونها ما بين المشرق والمغرب فتكون معارضة لشنو؟ لصحيحه الحلبي التي تقول فإنهم قد تحروا اي ان المدار هو التحري وحيث ان صحيحه معاويه اظهر فمن باب قرينيه الأظهر على الظاهر او قرينيه النص على الظاهر يحمل قوله يعيد في صحيحه الحلب على الاستحباب فأنت يا معشر العرب والعجم ماذا تستظهرون من هذا اللافظ حيث قال لي. الرجل يقوم من الصلاة ثم ينظر بعدما فرق فيرى أنه قد انحرار هل ظاهر في أنه صلى بلا تحري أو لا صلى الرجل إما اعتمادا على خبر ثقتين إما اعتمادا على قطعه إما اعتمادا على ظنه بعدين تغير رأى أنه شنو رأى أن القبل إلى جهة ثانية رأى القبور في المقبرة متجهة إلى جهة أخرى شو تقول يا سيدنا الرميلة الرميلة شو تقول أهل الرميلة ها؟ ها؟ أعام ها نعم، فهالرمال يقول أعم، نعم. ففهم من الكلام أن التحرّك ما في التحرّر الممّنّت عند الأعم، يعني التحرّر حسّي، نعم. فيصير وجه كلام أنه بلا تحرّر. ممكن أن يكون هذا المصلي اعتمد على قبلة المسلمين أو على خير. هذا تحرّي بع؟ وهو عنده أبو عند السيد علاقة بالناس. لا لا ما يقول بهذا قطعاً. لا يقول بان الاعتماد على القبلة ليس تحرم هذا تحرر مفهوم في حق الأعمى شيء وفي حق إيه يعني الاعمى ما يشوف قبلة المسلم مش مدري عن القبور مش مدري عن كذا ها هو ان يعت يفحص حسا والفحص حسا يكفي فيه ان يرى مقابر المسلمين ويرى مساجدهم ومحاريبهم وصلواتهم وكيف يذبحون وكيف ينحرون يعني حس في من اعتمد على غيره في القبلان ليس بتحرر قالوا في ذهني السيد هذا الكلام نعم يسير لهن مقدار ايه. والظاهر ان العنوان عام من فرض التحري وغيره فلا تقع معارضه بينهما في المورد كي يوجب ذلك حمله صحيحه الحلبي على الاستحباب كما ان دعوى ان صحيحه معاويه اظهار او نص في مقابل صحيحه الحلبي غير واضح وياتي الكلام في البقيه والحمد لله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> ما